فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول الذين آ م ن و ا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد أ ي م ا ن ه م انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين آ م ن و ا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي أ الله, الله بقوم يحبهم ويحبونه أ اذله على المؤمنين, أذلة على المؤمنين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 انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا, والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول ى الله ورسوله والذين آ م ن و ا فان حزب الله هم الغالبون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 إلا أن آ م ن ا ب ا ل ل ه و م النابلسي أ ن ز إ ل ي وما للعلوم ا ل ا س ل ا ل ل ه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 لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون و ا ل أ ح ب ا ء عن قولهم الاثم و أ ك ل ه م السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله م غ ل و ل ه غلت أ ي د ي ه م ولعنوا بما قالوا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 موسوعه النابلسي إ للعلوم ا ل أ ك ل و ا م ن ف و ي ه م س م ا ء الله ا ل و ن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 ث موسوعه تاب م و النابلسي ب م للعلوم م ن لقد ك ف ا ل ذ ي ن ق ا ل و ا إن ا ل ل ه هو ا ل م س ي ح بن م ر ي ه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 وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين, ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ن ا ل ط ع ا م كيف نبين ل ه م ا ل آ ن ا ب ل ا ي ف و ن ق ل أ ت ع ب ل و م الاسلاميه ي ك لكم ض والله ه و ا ل س م ي ع العليم قل يا قل أ ه ل ا ل ك ت ا ب ل ا تغلوا ف ي دينكم غير ا ل ح ق و ل ا ت ت ب ع و ا أ ه و ا ء ق و م قد ا ل و ا م ن قبل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 لبئس موسوعه ا كثيرا م يتولون النابلسي ذ ي ك ف ر و للعلوم الاسلاميه سخط الله ل ه ع ي م و ف ي ا ل ع ذ ا ب ه م خ ا ل د و ن ولو ك ا ن و ا ي ؤ م ن ن و ب ا ل ل ه و ا ل ن ب ي و م ا أ ن ز ل إليهم ا ت خ ذ ه م أ و ل ي ا ء ولكن كثيرا م ن ه م فاسقون